فجوهرة تبدو كالضوء البراق وتفاؤل رعد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق وريوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجى تمتاز بإثار وتبيع الفاني بالباقي. في أخلاقي مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاقي في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراقي وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواقي ومشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي لينا بالذوق تعاملها حازت إرضاء الأزل وَلَمَّا الضَّرَّاضُ بَشَاشَتُهَا تَتَهادَى كالنَّهْرِ السَّاقِي هِبَةٌ تَتَقَدَّمُ وَاثِقَةً فِي كُلِّ مَجَالٍ خَلَّاقِ وَطُمُوحُ الْغَادَةِ ميزها, مَيَّزَهَا فَاقَتْ بِالْعَزْمِ السَّبَّاقِ وَدُلَّ بِالْعَقْلِ تَمَيُّزُهَا تَرقى بِالْفِكْرِ الدَّافِقِ وسيلت <سؤال> اخلاقي <سؤال> مدرسه صاغت اخلاقي قد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 كلامه هو أشرف ما في الأوراق آي الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاقي أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاقي يا رب وحق طغايتنا فبدونك ليس لنا واقي فالصدر مليء بكلامه هو أشرف ما في الأوراق آير الرحمن ستحفظنا وبها سنطير لآفاقي يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا واقع.